بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُذِلَّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصادقين.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 مَن يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا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 وَحَافِظٌ لَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ يُرْجِمُ إِلَّا مَنِ اسْتَغْرَقَ السَّمْعَ تَبِعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزول. وجعل ما لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجانن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا مِنْ صلصال من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 قَالَ يَا إِبِلِي تَمَالكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّادِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْدَدَ لِنَشَرٍ قَلَقْتُهُ مِنْ وَصْفِ الظَّالِمِ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِئِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ أَلَا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُقَوِّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قُلْ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ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 المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصبون وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عَذَابِي عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبغاهيم. قالوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا تؤجل اننا نبشرك بغلام عليم قال انا الشاغروني على ام السنيه الجن فبما تبشرون قالوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا كُنْتُ بِالْحَاقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنُقُ الرَّحْمَةَ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا ف قْصن إَِا قَوْمم مُجَمين إِلَّاأَلَلُوطٍ مِ لَم نَّهُم أَجمَعي إِللاا وَأَتَهُ قََّونَ إِ هلَ مِن الغابِر ما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتغون وأتيناك بالحق وإنا فَاثْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَبَدًا وَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَانْبُحْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَاوِرَهَا أُولَئِكَ قُطُوعٌ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُكْذِبُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ ها بَائِنِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَقْبَلَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا فَاتِئِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ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 تَقُمنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَذِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُقْتَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغمى عنهم ما كانوا يكسبون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 المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متع ما به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهدئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون